ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 111. ويحذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه 112. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 113. إنما يتذكر أولو الألباب 114. قل يا عباد 112. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 113. وأرض الله واسعة 114. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 115. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين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 119. ومن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 110. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل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 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ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 أن الله أنزل من السماء فَسَلَكَهُ فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ذرعا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 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقَشُّعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقَشُّعٌ مِنْ جُلُودٍ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ لِينُ جُلُودِهِمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذكر الله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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبَ لَنَا النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ بِيَعْجِلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 124. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 125. إنك ميت وإنك هُمْ مَنِيثُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تختصمون.